خَلَقَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ إِنَّ فَتُصِيبُهُمْ صَايِقَةٌ مِثْلُ صَايِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا, تعبدوا إلا اللَّهَ قَالُوا نُؤْمِنُ لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله فَلَقَوْمٍ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّعَسَتْ فِي أَيَّامٍ نَّعَسَتْ ينقهرون عذاب الخلد في حياه الدنيا وان عذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون وان ما تمود فهدينهم فاستحب عنا على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَلَجَئْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ عِبَادُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ عِبَادُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ مُذَنَّبُونَ حَتَّى شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا